بسم الله الرحمن الرحيم حامد تنزل الكتاب من الله العزيز العليم قاهر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو لا إله إلا هو إليه المصير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 الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح وما صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات وقهم السيئات وما تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وما تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.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 وينزل لكم من السماء رزقاً وَمَا يَتَذَكَّرُ إلَّا مَن يُنِيبَ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَعُكْرِهَ الْكَافِرُونَ رَفِيعُ الْدرجاتِ ذُو العَرْشِ يُلْقِ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ على مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ لَا يُخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ اليوم تجزا كل نفس بما كسبت اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا يوم ان الله سريع الحساب وأن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 إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب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 Ilah ma'ara, wa ma'ahdi kum ilah sabil al Rashad. Walaalaal-ladhi aman ya qom inni aqafu 'alaykum mithla yom al ahzab, mithla dhabi qom nuhuhu waadamu wa thumudu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 النار يعرضون عليها غدو وعشياء النار يعرضون عليها غدو وعشياء ويوم تقوم الساعة أدخلوا آلاف فرعون أشد العذاب وإذ يتحا. في النار فيقول الضعفاء لَلذِينَ اسْتَكْبَرُوا فيقول الضعفاء لَلذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ كُنَّا لَكُمْ تَبَعَ فَهَلْ أَتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النار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 وقال الذين في النار لخزنة جهنم وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال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 إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير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 قليلا ما تتذكرون إن الساعة لا آتية إلا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم دروني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين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 تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَجَعَلُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنِّي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 ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغ أشدكم ثم لتكونوا شيوحا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغ أجل مسمى ولتبلغ أجل مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت اِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُؤْفَكُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون الحمام ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ظلوا عنا قالوا ظلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلك كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبسمس والمتكبرين فاستر إن وعد الله حقا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 ولكم فيها منافع ولتذلقو عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويُريكم آياته فأي آيات الله تُنكرن؟ أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَعْبُدُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا أكثر منهم وأشد قوتهم وأثرا في الأرض، فما أغن عنهم ما كانوا يكسبون، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم، فرحوا بما عندهم من العلم.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 سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَقَصِيرَهُنَّ لِكَالْكَافِرُونَ